أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الناس أن يتركوا من يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم كفراً الذي كانوا يعملون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْفَرِينَ صَن نَبِ وَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا فِتْنَةً نَاسِكَ عذابِ اللّهِ وَلَا إِنْجَاءٌ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَا يَقُولُنَ إِنَّكُمْ نَمَعَكُمْ أَو لَيْسَ اللّهُ بأعلم بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا الخطاياكم وَلْنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَطْلالًا مَعَ أَثْقَالِهِم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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إِنَّ اللَّهَ الله على كل شيء قدير يعذب مَن من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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه وأولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا ان قالوا اقتنوه أو حرقوه لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا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 إنا منجوك وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. ارْجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وَمَا كان اللَّهُ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به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 الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت رجلهم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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون <تصفيق> يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسع فايى يفعبدوا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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فعنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الحيوان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ لَنَحْدِيَٰ ياهم صب لنا وإن الله لمع المحسنين